يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله